الصبر نور ويقين لله در الصابرين اعمل خير ولا تهن ابدا لا يلين الصبر نور ويقين لله الصابرين اعمل خير ولا تهن ابدا وعزمك لا يلين قدر من الله مضى فبسم اذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاناك المعين الله مضى فبسم اذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاناك المعين الصبر نور ويقين لله در الصابرين عمل خيره ولا تهم ابدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين عمل خيره ولا تهم ابدا وعزمك لا يلين يسمو بهم نحو العلى فبهم يكون الاقتداء نعمل هداه المهتدي انظر بلا الانبياء يسمو بهم نحو العلى فبهم يكون الاقتداء نعمل هداه المهتدي اصبح نور لله الج الصابرين املاخيه ولا تهن ابدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين املاخيه ولا تهن ابدا وعزمك لا يلين الله يا الامر فيكاف ونون فلا تهب ريب المنون واذكر يوا فالصابرون الله يعلم ما يكون والامر فيكاف ونون فلا تهب ريب المنون واذكر يوا فالصابرون الصابرون اخي ولا تهن ابدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين اعمل اخي ولا تهن ابدا لا يلين ابدا وعزمك لا يلين ابدا وعزمك لا يلين